إن الله كان لما تعملون قبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أجعياءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقتط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم شنح في ما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي وأولى المؤمنين من أنفسهم وأزواجهُ أمّاتهم وأُن الأرحام بعضهم أو ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكون